إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمّة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرض فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني اننا نعده اليك واجعلوه من المرسلين فالتقطه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 وكذّه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان اننه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لها إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ الَّهُ مَا قَالَ يَامُوسَةَ قَالَ يَامُوسَةَ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَنِي بِالأَمْسِ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 فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدِيَنَا قَالَ عَسَى رَبِّي قال عسى ربي أين يهديني سواء السبيل ولمَّا ورد ما أمدينا وجد عليه أممَّا من يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إلَى الظِّلِّ فَقَالَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيد فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج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 قول قال لأهلهم كثو إنني آنسة نارا لعل لعل آتكم منها بخبر أو جذوت من النار لعلكم تصلون فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أنا الله رَبُّ العالمين وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم, واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رَبِّ إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك مس القان فلا يصلون إليك ما بآياتنا أنتما ومن يتبعكما الغالبون فلما جاءهم سَابِئَ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٌ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَوْا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد فأوقد لي آها منا على الطين فجعل لي صرحا لعلّي أطلع إلى إله موسى وإني وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا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 وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا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 وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.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 قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتوا تبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله.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 نکلا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء و اعلم بالمهتدين و الهدى معك ف من أرضنا، أَوَلَمْ نُمَكِّلَ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَأ إلیه ثمارات كل شيء الرزق من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَئِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون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 ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو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 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فِيهِ فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركات اِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَسَعْنَا مِنْ كُلِّ أمة شَهِيدًا فَقُلْنَا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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون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 إلى معاد قربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّنَّ عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر